للرجال نصيب من تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِّي النِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ məшееyyə q وَإِذَا olyas, kw setting sampling utina корbabi, ogyfrin, és və qalbore, və Darwinqiniz وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لو تركوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سديدا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 يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً قسنتين فلهن ثلث ما تركت وان كانت واحده فله النصف ولي ابوي لكل واحد مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ أُكُم وَأَبْنَاؤُكُم لا تَذَرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبَ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ الله كان عليما حكيما